book 2 70 70 kamikuti konorete ar-raghba fi fi'l shay' ar-raghba هل تحب أن تدخين؟ هل تحب أن تدخن أرنري ت هل تحب أن ترق؟ <تصفيق> هل تحب أن ترقص أرن هل تحب أن تتنزه؟ <تصفيق> هل تحب أن تتنز <تصفيق> <تحب> أاشنريوكدة؟ <تصفيق> أحب أن, احب ان ادخن هل تريد سيجاره هل تريد سيجاره يس هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار أش نوريدجو كونورس أحب أن أشرب شيئا أحب أن أشرب شيئا أش نوريدجو كونورس فالغيتي أحب أن آكل شيئا أحب أن آكل شيئا. أحب أن أريح نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا أش نوريديو أحب أن أسألكم شيئا أحب أن أسألكم شيئا ان اطلب منكم شيئا احب ان منكم شيئا اش نوريتشو جوس كيكور باكفيستي احب لشيء احب لشيء. عفوا. ماذا تريد حضراتكم اف ماذا تريد حضرتكم أرن تب قووس هل تريد حضركم قهو هل تريد حضرتكم قهو النربوس أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شيء؟ نري ووجة نريد أن نذهب إلى البيت نريد الذهب إلى البيت نور توجة تكس هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تكسي نوري بس كبنت يريدون أن يتصله بالتلفون؟ Jūrydūn, enjata silu, bet telefon. Prašoma paspausti www.pukdu.dy, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.